يعلم ما ينز في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يحرج فيها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا سقط البلد قل تأثيناكم وربي لمن عالم لا لا يحجب عنه مسكنا ضارٍ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 لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاذبين خلائف لهم علىهم من رجس أليم ويرى الذي نعوت العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد وقال الذين كفروا هل جلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد فَرَى عَلَى اللَّهِ كَيْبًا أَمِنْ بِهِ جِنَّهِ فَلِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ الْآخَةِ فِي, في الْعَذَابِ وَالظَّلَى أَفَلَمْ يروا إِلَى مَا بين أَيْدِيهِمْ وَمَا خلفهم من السماء وَالْأَرْضِ إِن نَشَأْ نَغْشِبْتِهِمُ الْأَرْضِ أَوْ نُشْتُطْ كِسَفًا مِنَ الشَّمَاءِ إن في ذلك لآية لكل عَبْدٍ منيب ولقد آت إنا منا طبنا يا جبال وألنا له الحديد أن اعمل سابغة وقدر في السرج واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان العيح أغذوها شغر ورواحها شغر وأتلنا له عين القفر له عين ومن الجن مَن يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يجر منهم عن أمرنا نرقه من عذاب يعملون له ما يشاء من محارب وسماسين وشفار كالجواب وخدور الراتيات اعملوا أنا سأعود شكرا وقليل من عبادي الشكور ألمنا قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا زابة الأرض تأكل من فَرَنَّ مَا خَرَّتْ يَمِينُكِ أَلَوْ كَانُوا يَحْلَمُونَ الرَّبَ بِمَا لَكِ صُنْتِ الْعَذَابَ الْمُهِينِ لَقَدْ كَانَ في مسجيهم آية جنتان عن يمين وجمال كنوا بالرزق ربكم كنوا ربكم واشكروا له بلدكم طيبة ورب رفور فأخرجوا فأرسلنا عليهم شيل العلم وبدلناهم بجنتين جنتين أَوْرَثْنَاهُمْ بجنتين جنتين خمس وأكل وشيء مِنَ الذِّمَمِ وَشَيَّعْنَا لَهُمْ فِيهَا أُقُلًا نَّصْرُو وَأَزْوَاجًا شَتَّىٰ كُلُّ ما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينه وبين القرى التي بارثنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها الشيء يرب في ليلنا وان يا من ربنا بعد بين اثقالنا ونم فجعلناهم آيات ومزقناهم كله مزق إن في ذلك لا آيات لكل صاحب شكو. ولقد صدق عليهم سبليك ظنه فاستبعوه إلا فريقا من المخلمين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنحلم من من في الآخرة هو من نافش؟ وربك على كل شيء حافظ. <تصفيق> الله لا يذنفون من طال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما, وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من رهي لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إلى فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من الشماوات والأرض قل الله وإناها أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون كُل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق يفسق بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إِلَّا كافة لناك بشيرا ونذيرا إِلَّا كافة نترى الناس لا يحلمون ويقولون متى هذا الوحد إن كنتم صادقين قل لكم يعيش يوم لا تستأل عنه ساعة ولا وَلَا وقال الليل تفرون نؤمن بهذا القرآن ولا يدل بين يدينه ولو ترى عند ربهم يرجع بعضهم إلى بحض القول يرجع بعضهم إلى القول يقول الذين للليل <عبوني> استكبروا لولا أنتم لكم مؤمنين استكبروا طلبناكم عن الهدى بعد إجاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استبحقوا للذين اشتسفروا بل مسل ان ان أنك ام نغو بننا ونرجع ال ما رأوا العذاب وجعلنا الأغنال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا قل إن ربي يبتك رفق من or uh -huh. إن ربي يغسط رفق من يشاء من عباده له وما أهلا أولئي إياكم كانوا يحبزون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يحبزون الجن أجرهم المال التي كنتم بها وَإِذَا تكذبون وإذا آيَاتُنَا عما كان يحفظ آباؤكم وقالوا ماذا هيا إلا إفق مفترا وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إنها جذب الذين من قبلهم وما بلغوا كألتكم من أجل فهو لكم إن أجل إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام قل جاء الحق وما يبزئ الباطل وما يعنيك قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن تديت فبما يحيي إلي ربي إنه شنيع قريب ولو ترى إذ فجعوا فلا فوت وأكذوا من مكان قريب وقالوا التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقرفون بالغيب من مكان بعيد وحين بينهم وبين ما يشتهون كما فعل باشياعهم من قبل انهم كانوا في شك